Qul in de hand, door وَاسِعَ بَيْنَ الْبَحْرَيَيْنِ فَاجَعَلَهُ بَطْنًا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ قليلا ما تذكرون أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياف بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله